اشتركوا في القناة اذن الرحمن متشابها وغير متشابدا. <تصفيق> En dat is وان يطولنا رمضان تشا وغير الله maar o, ja, Thank <laughs> you. لفضيله <تصفيق> الدكتور سمانية الزوارة من أبوة من السمعين ومن أجمال Oh. What? Yeah. ما اشتمدت عليه Voor mij is het niet Oh, Lord. محرما على طاعني. Thank <laughs> you. أَوَّلُ النَّشْءِ مَكِينُ الزَّيْنِ فَهِمْنَا For well, a Uh oh, Hello. Oh. Ah! فإن كذلك فصفوا ربكم ذو رحمة واسعة ولا يعز بأسه عن القرى سيقول الذين اشرقوا له Oh, right. no.